Amen. <laughs> حنيني لمنها، حنيني لمن شاها بصحبة أحمدى، حنيني لها تجري، بها أنهر الخمري، وما طلعت البدرى. رؤية أحمد ما في لياليها لمحياها ليها بصحبات أحمد لها الحلم في قلبي أنادي الهنام البي وأرنو إلى ربي برسقات أحمد O <laughs> لريانة الغصن لخلابة الحسن وصحبات أحمدي حنانيك يا سؤلي برحمك لا فعلي أعني وياسر لي حنيني لسالواها حنيني لمنها حنيني لمنشاها يا بنت احمدي